الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فااذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 لا يُآخِذُكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يُآخِذُكم بما عقَّدتم الأيمان فكفَّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كسوتهم أو, كسوتهم أو تحرير رقبة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 ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلوا أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يياأَهَّ نَ آمنوا لا تَقتُلُ الصَّييدَ وَأَنْ تُم حُرُم وَمَنْ قَتَ لَهُ مِنْ كُم تَأَّدًا فَجَزاء مِث مَا قَتَلَ مِنَ النَّعمم.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 ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تُبِدُونَ وما تَكْتُمُونَ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 فَيُنْقِصَانِ بِاللَّهِ إن ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الذين استحق عليهم فَيَنقُصِمَانِ بِاللَّهِ لَنَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن على بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ